وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ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 من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, يوم تبيض وجوه, وتسود وجوه أَمَّنَ الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ يَضَّتْ ففي رحمه الله ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين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 وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحذل من الله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 ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه امه يتلون آيات الله آنَا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولاد الصالحين وما يفعلون من خير فلن والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثل ما ينفقون فقول في هذه الحياة الدنيا كمثال ريح, ريح، فيها صدر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أُمَّهُمْ انفسهم يظلمون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وَمَا تخفي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بينا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم ها أنتم وَلَا يحب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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتِ الطَّائِفَةُ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا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 ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ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 لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وجنة للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء. والكاظمين الغيظ والعافين, والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله ذكر الله لذنوبهم لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ومن يغفر الذنوب إِلَّا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جَزَاؤُهُمْ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك